وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يجتنا مقطعي وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سوره الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الشيخ السلام يا رحمه الله و اهلا ك اهلا بكم اهلا باسكت حكمي بكم اهلا وموقفي صحيح بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم حكم بكم اهلا بكم اهلا بيت أبي أدي ليلة سلحك ديت ليلة كومالي أدي لما لقرآن ببعث أكاد فاشاً أجد كومالي أدي لما لسلم ببعث يستهل لمعرضي منعقشي أدي لكان كام دليل بو إثبات كبني أحكمان أكو شريح عليه قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إراد النصوص. من الكتاب والسنة المتضمنة للا بس كتابي هنا وآيتي هنا برمحاش عن دين سد أحاديثي اجتسر إثبات أسماء وصفات شروع في إراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات ثم فيه والإثبات وابتدأ بتلك السورة العظيمة سورة إخلاص لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها. دبروا سري إخلاص كم لا شتك لخوجته كم لا شتك تيا غيري أم سودة أو شنيت لتيانية اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيرها. ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريلها التوحيد من شوايب الشرك والوثنية. لتجريدها التوحيد يعني تخليصها من شوائب الشرك الشوائب جمع شائبه ها عندي جار حرمه دي سائل بر خلطيت اياها او خلطانا كتي كلامي بنا خرفه لو شين لو انا في الشائبه الشوائب الشركي والوثني لذا قسيع كانت هندكسا الله يوبتدعى بتلك السورة العظيمة لأنها يعني سورة إخلاص اشتملت من ذلك ما لم يشتمل عليه غيرها يعني سورة كان يترس قرآن أم توحيدان تانية لذا هم سورة كان قرآن باس توحيديتها هم باسي؟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 لا يوجد إخلاص بل سميت الإخلاص بالإخلاص لذكرها التوحيد دون غيده من الأخلاق والمعاملات و... لا يوجد سورتها كلاو ك كان باس أحكامي فقهي تاني باس معاملات تاني باس تنها باس خواه تنها باس خواه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون حتى ماشى حد بس الناس الشتانية كل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يعني هناك ذكر للناس وللجن ولغيره لكن لذا هو الله أحد تماشى الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون يعني هي ه شيء تاني. لمرووا لمرووا لذكرها التوحيد دون غيره من الإخلاص والمعان. أما اشتملت على ما لم يشتمل عليه غيرها. نعم. عندك للسورة كانت اليا يعني يعني اشتملت يعني اشتمل على الت التوحيد وعلى غير التوحيد. سورة كانت التوحيد يا باسكرام. بويا بس لبروي خاص بذكر التوحيد وأمصولته بويا نون لوا إخلاص و بتايبتنا نون لوا إخلاصه و... شو نكشتي تري تانية لا أخلاق ولا معاملة والله خالح. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك أنسب لنا ربك يعني صف لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة حديثك حديث حديثة في التفسير وإمام أحمد ريواتي كدوة في المسند ابن أبي عاصم ريواتي كدوة في السنة الشيخ الباني ورحمته الله بلا صحيح الترمذي تحسيني كده وراء حديثك حديثك حسنة وهنديك كده محدثين تحسيني كده أو محقيقي كده وكده بدستانا هنديك كده تضعيفي كده على حديثك ضعيفة لكن الله أعلم بمجموع الطرق ويصحيحة بمجموع الطرق حديثك بيت حسن المهم يا محمد انسب لنا ربك يعني الصف لنا رب طبعا پرسیارک درباره ی چی عطا؟ درباره ی ذات، درباره ی ذاتی خویت چونه؟ مثلاً یعنی کیفه، کیفه هو؟ یعنی ما هو؟ عفون، ما هو؟ یعنی پرسیار درباره ی ما هو؟ دبلا و هر جور پرسیاریک ل، جوابی هر جور پرسیاریک لو پرسیارانه، اقل انسان لماذا يجب أن يكون هذا؟ يجب أن يكون هذا يجب أن يكون هذا يجب أن يكون هذا يجب أن يكون قل هو الله أحد لأنه يتواحد أحد يعني لا نظيرة له لا مثيلة له كما شاء يساء فنجية واحدة اثناء كما يتواحدون هذا تشبيه بيت واحد اثنان ثلاثة يعني همو همو عدد يجنبه همو عدد يجنبه مركبة من من مجموعة من الأحات من مجموعة من الأحات مثلا سي س يكفيها كاتب الس س يكملها كاتبها همو عدد كان يشتى ترشي بيه كان بنته عدد أما الله سبحانه وتعالى أحد، نك واحد، أحد، أحد إيش غالباً يعني الزوزر لللغة حتى عندها تو للغة، ولكن بو إثبات بو إثبات أحد بكارنه، إلا بو الله، قلنا هو الله واحد، سبب من لا أحدة، بنبو ن فيها بس بو إثبات فراهدي خان عين أليد. يعني بو بوه النات بو إثبات أحد نات. لأن بكارهناني أنها بوشية بو الله سبحانه وتعالى. لكن لا للغية بكارها تو. دعك نسير إن شاء الله. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لآخر السورة وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن يعني تساوي توازن تساوي ثلثها القرآن طبعا نكفي في الإجزاء يعني كسيك بونام هنا يصلي مثلا يعني يقرأ سورة الإخلاص بدل الفاتحة ما يشتوى ما يشتوى عندك لو كانت ممكن أبقى فما في الإجزاء في الجزاني. الجزاء إن جزاء سورة الإخلاص يعدل ثلث القرآن فبس اوي يعني اقل بيت وسيلج هاليشتري اخلاص بخيوني كاكاتها مو قران في الجزاء انجا سريفه حين خيونتوها في الاجزاء في الصلاه فازحه كابو يعني مساواتك لا روحي و لا روح جزاء دون الاجزاء وقد اختلف العلماء في تاويل ذلك على أقوال بوتي قران ثلثي بوتي اخلاص ثلثي قرانه اختلف العلماء في تأويل في تفسير ذلك على اقوال اقربها اقرب هذه الاقوال ما نقله شيخ الإسلام ابن تيميه ما شيخ ابن عن ابي العباس ليله عاقه النبي لا كان شيخ الاسلام ابن تيميه كني العباس وأم كسيشي كأحمد كوري عمدي كوري سريج احمد بن عمر بن سريج البغدادي أم شكونك العباس المهم شيخ الإسلام ينقل عن أحمد بن عمر بن, بن سريج البغدادي أبو العباس وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق يا لوسي مقصدات كقرآن ويداب الزيام الأحكام الأوامر والنواهي جاء وامر كان شيء واجب سند بن يعن حرام مكروه بن المتضمن الأحكام من العمليه هي موضوع علم الفقه والأخلاق ثانيها القصص والاخبار. هم أو تشيلو كان هم أو سربزجتاني كالقرآن هيا أو خبرانه أو هوراني هاتوا لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم اوهموا عذاب سيزانيك خواني تعالى بسر امتنا هناوني كدوشاري أو كافر ببعور نبونا كبعورن في غمبرا النبوة وأحوال الوعد والوعيد اوهموا باداشانيك لبهجتها درن او باداشانيك لعرصاتها ين اوهموا وعديك لا قرآن والسنة هاتين بوإنسان إيمان دار كل به بقى كل قيامة بيه وقيامتها بسر كافرانا يا بسر ببعورها نايا بسر أو كسانيك كخلق خلافا هموعوانا لم لما جاء وتفا وتفاصيل الثواب باداش بشي لو مقصدانيك علم التوحيد وما يجب على العبادي من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا هو أشرف الثلاثة سيمشد علم توحيدك إنسان لسري ين عبد عبدكان لسري واجبه فاي تعالى بناس وأسمائي بناس وصفات بناس وأمش لهرسي لو دويتر مهم تلا قرين تلا وبرزة ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالاً صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. دبراوي أم سورة الإخلاص أم كلب الله أحداً يعني سهم شدلم شناب اسمك تيتك بديتلا توحيد وهمور دكاري كانت توحيد شيء تاني. والله ملبراوي مقصودة بتوحيد وأصلك لأصولي أم سيش سيا مقصده بعسكت اولا بلا أو وسوره اخلاص تعدل ثلث القران واشتملت عليه اجمالا لكن مفصلا سوره اخلاص هي موحدي بمعنى كذا بس بما انه داندرا بالتوحيد خاصه صح ان يقال إنها تعدل ثلث القران واما كيف اشتملت وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الاصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي فنقول أما تشون سورة إخلاص توحيد تيايا همو توحيد تيايا شطنية همو تفاصيل وأصلاكان توحيد تيايا فنقول إن قوله تعالى الله أحد أم قطعيا أمبرغي دلت على نف الشريك من كل وجه في الذاتي وفي الصفات وفي الأفعال. قتالي الله أحد طبعا في أحد في ذاته أحد في أفعاله أحد في صفاته كما دلت على تفرده سبحانه سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء وارواها هر مقطعي الله أحد لبرأوا كسي بيت. كسي لبني ب كسي كسي لبني أبي حمو كمالاتي شيئا بيت الجناب بيت وكبشوكا باشا وضعيف بيت وكمالاتي نبيت عمى لانه تلعى براملهي كان ناشا ويلا همين كاملتل وقولتل ولهذا لا يطلق لفرؤ احد في الاثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد لبرأة مية لفظ احد لإثباته لإثباته نكله نفيا تنهاب فايت على بكاد وبليغ ترى كلمي احد بليغ بليغ ترى لشيء واحد بلهم العلماء الائمه عثمان علنشي يجوز ان يقال احد اثنان ثلاثه حطوه عندك قول العلماء منعي اكن بلام هذا العلماء ارد حطوه في الاثبات بلام او هي غالبه او هي شائعه مشهوره في الاثبات احد نهت بلام في النفي هتو وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له جفء وليس كمثله شيء كلمة السؤدد مصدري سعداء يعني السيد يعني العظيم الكبير الذي كمل في سعدده سعدد مصدره والشريف يعني العالي الرفيع الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه عليم جوازيلا قال صبور أويك صبر لإنسانة كانه طبعا صبر لإنسانة كانه ضعيف وقوي أجر صبري جد هو صبره يحبس نفسه لكن ربما إنسانة صبره جد اللي بره وياه ضعيفة أتولاني حأخي بكاته بوي خسارة زيادة لكن حليم يا حلم هو يك قوي لكن يصبر أتولاني انتقامك أتولاني حأخي شيبواد لكن نجات فرق لبين حلم صبر يا حليم صبور والحليم الذي قد كمل في حلمه يا صلاة الله تعالى بهبينية في القوة والقدرة لكن شيئك الصبري غالسة شيء لسر عبدك هنيك شيئك قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار جبار أويك قهريهيت ونيزيت فانا يزيد just, say hello It means that every man builds even forward saan the power, or to exist the way in それ, God is the way in pathobaates Unless you are able to hostVITE As يعني نتيجه قاهرني وما قادره قاهرني قادرت هي بس, بس لوانية توانا هي بلان بنارحتي. بلان أو روتك باسيكات يعني القهر والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسر وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له نحن في اللغة قد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له بيغاث النبي امام باسس خوانيا ك اخوت على لا جوف له يعني لا جوف سنه كون تفسر في اللغه بالشيء الذي لا جوف له طبعا اجبني يشتهق بينا بوريك بينا مثلا بوريك اصل بينا في الشيء خود اگر نواقي برب چهن قائم متند طوله كبير وعظيم صفات هي اگر بودی کهش بینی نواقی باش بذ. چنین خفیف، آسان، اشکی، قوی، کم اعماق، جهت چیست؟ پر بذ، پر لکمالات بذ، پیوتر صمت فی اللغة. اما اگر نواقی باش بذ، یعنی آن کهی که دلیلی برای ضعف، یا پیوتر چی؟ غیر صمت. فسر صمدو، همچنین با آن که او کهی أما طبعا تفسير صمد الذي لا جوف له صح ذلك عن مجاهد والحسن والضحى موقوفا طبعا يعني مقطوعا بظل موقوفا عليهم يعني مقطوعا وهن ذلك روايتي كذو لكن لا صح مرفوع لا يصح وبأنه وفي تفسير شكرا وصمد بأنه الذي تصمد إليه الخليق من المخلوقات يعني همكك احتياجي بالله بأ سبحانه وتعالى تصميع تحتاج اليه الخليقه كلها وتقصده في جميع حاجاتها حاجاتها ومهماتها لا حد شيء هسوكوت منها بالله على بيس بجينيا في يعني أتقوا يا وأنتم الفقراء إلى الله يعني غني وفقير من هالفقير هيش كسيك نية فقير نبيت بو بو يعني فقر صفي لازم إيه ما غنى صفي لازم خلت على تنعاد أجر كل لم لم زم لم لم لمش يعني دنيا كل مش يعني دنيا زور زور دولامن دد هم روزیک اونده فاری زیاده هيا نازنه چی دب کا ای بخشید نازنه چی دب ای بخشید دبل شی ای بخشید اقل لبر خبی بخشید فقیره نحتاج الى الله بول بی خاطر اغر لبر هو بيبخشيت خلقي بوخيقو كانتو وخلقي برن اخرين ودست خوش وفياي تشاكي المهم هاد الدور فكروا من هادشي الا لاحتياج الا الله فايت على نعم غناء لا يعني السفلي لازمي ذاتي الله سبحانه وتعالى دولا مندرس أو كسيك درس خلينا فقيدة أنا محتاج فيريك أي واحدة السالفة هالفقيدة هيش كسي دولا مني حضرتكم زال ليه كشركة هيش كسي دولا مني جابوا أم معنا بقرينو نبص مجمع فتوى ابن تيميم مجلد يدو لباس فقيرة لباس توحيد أكاد يعني بيوانا يعني اوكا سيكا اعتنان سلف او اندلم صفتها بروتشوبون اغير قمشيكيان لا أسال اسباكب كوتا يتخوار وخوان دا عبازين خانها اللياناك بوتي بوي محتاجي كزنر المحتاجي خيال تعالى ولو جائز يعني والله منسان عقيدة بيا بيه قوليكي نقلقها لابين مالا لما جميع التاراق وقال سامنون وقال سمنون احتاج إلى شئت الى من شئت تكون أسيرة واستغنى من شئت تكون نظيرة وأفضل على من شئت تكون أميرة. ربي يستي خد خلاه كسيق ويد أسيد ونس. يستيد ما خلاك ولكن اصبحت سريعا تابعا تاميلي مالكيوم جبت فقر زور بقوت اكاتشف سبتميه بويا خي تعالى بهيش شوازك لهيش لك احتياجي بيمني تنادى لخلقيه مش احتياجي بيمني وبانه الذي تصمد اليه الخليقه كلها وتقصد وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها فاثبات الاحديه لله تتضمن النفي المشارك والمماثل، واثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل اسماء الحسن والصفات العلى، وهذا توحيد، وهذا توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني فهو توحيد التنزيل، فيأخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد يعني لم ندالي لأبيه ولم لكسك شبه لم يلد ولم يولد خوي لكسنا بوا يولد ولم يولد هو لم يلد كسي جنابت ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن أحد له كفوا يعني مماثلا كما يأخذ إجمال من قوله الله أحد أي لم يتفرع عنه شيء يعني لم يلد ولم يتفرع هو عن شيء لم يولد وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير فانظر كيف تضمن هذه السوره توحيد الاعتقاد والمعرفه وما يجب اثباته للرب تعالى من الاحديه المنافيه لمطلق المشاركه والصمديه المثبتة له جميع المثبته والصمديه المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من وجوه ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحليته ثم نفي الكفئ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمت هذه المعارف كلها أن تعلل ثلث القرآن يعني السورة تلك أجرها مش ثانية خوف جريت حقي خوذي كبيته شيء ثلث القرآن وطبعا أما عباراتي أما أما شرح شروح علماء وإنسان كان أجنا أجد شيء زور زور متعمق بين السورة إخلاص في هو يفتح الله عليه زمكناها كنوز ترد زمكناها معاني جواري جواريت للناس سورة إخلاص صحيح دليل بين السرقة وشيء كقولي في غنبر في غنبر يخاف الله عليه وسلم راسك الفرمية تعديل ثلث القران وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم شجوا كثير فنون بن تيمية رحمته خالد. ولا جل تشيع ولا جلسه كدني اسمعوا صفات أم عقيداء. أختى. حاتشي كد سورة خلاصي بسكت كوتي اللاتي تعديل ترث القرآن سورة كيجرنجي بسكت شنك كما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتاب الله فاماك اعظم ايه في حديث البخاري واما يروي تو عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه استحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم اياه على الصداقه واخذ الشيطان عنه او تشدك ابو هريره كتك حفيظ وبسد حمدي قل ما وحرسي بوا دعاء هاتوا دعاء شن رجع نصحتي كي كد وابهرري صلى الله عليه وسلم ليه ربنا ما ندرك اياتي سورة آية الكرسي آية في في القرآن والشارح إيش حديث مسلم في صحيحه عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اي ايه في كتاب الله اعظم قال الله ورسوله اعلم فرددها مرارا ثم قال ابي ايه الكرسي ثم قال ابي ثم قال ابي ايه الكرسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال ليهنئك هذا العلم أبا المنذر يعني يا أبا المنذر أما روايه مسلم اي أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا يعني طلب الجار ثم قال عضي آية كرسي إلى أدب أصل لا أدب شيئا ولكن يقولون ان الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم هو الله ورسوله وسلم هو رسول الله عليه وسلم نما الله عليه وسلم هو رسول الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم هو رسول الله الله عليه وسلم هو رسول الله عليه الله عليه وسلم يده على الله عليه وقال لي هذا العلم لهندق روايته راح على صدره بدل الكتف ها ليهنك فعلا بس. بس كوني بس كوني خلاص هذا بس كوني ورا نعم ليهنك ليهنئك من خدو نعم ليهنئك بزاك الله ليهنئك هذا العلم يا أب المنذر يعني يا أب المنذر يا أب المنذر هذا دروسي تاعة الدعاء الكونية كما الله اشتري تاعة آداب اشتري والقودي لكن معرضة كيف معرضة وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش والذي نفسي بيده كان قسمه بالله سبحانه وتعالى إن لها ان لها لهذه الآية عندك لعلماء وكو القرطبي الله إن لها إن لها أي لهذه السورة شنو كله احاديث أحاديث تصريحاته أم سورة قشتى عند آية البقرة ان لها لسانا وشفتين لسانا وشفتين تقدس الملكه يعني الله سبحانه وتعالى عند ساق العرش ساق مثل البؤمشته عماء باشا طلب ساق العرش ما تزنجيه نثبت ونعلم معنى الساق لكن كيفيه الساق لا نعرف لا نعرف حتى عرش مخلوق لكن اجد دليل نبث دوره من باب الغيبيات لا نقول لا نخوض فيه ايش نعرف عند الباري نو ان العرش ساق انصح الخبر انصح على الخبر تلك حديثك هي تصحيحك تضعيفك شيخ الباني لمختصر العلو تصحيح كده صححه الباني في مختصر العلو يعني ان شاء الله هذه الزياده صحيحه هو ايمان اشمنو هيكا عندك سيتير عفوا عندك ما عندك عندك مخلوق تير يعني عندك لاعمال يعني عندك لاوصاف بون منا عندك لاوصاف لروج قيامتها وجعل لبر حكمته بو دانات وليبيا Libyan مدعات وتسبيحات تنزيه تسبح وتعالى ان إن الذي نفس بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملكة عند ساق العرش طبعا أم أم قطع الحديث لبروي كسرة بقراء ينأى الكرسي ينأى الكرسي لبروي كلاما وكلامش مخلوق نيا وكلام مخلوق ليرى شوبيه كتير كتير يعني مهلوكي يعني مخلوق بكرا مهلوك سوري كتير سوري بكرا مهلوكي كتير كتير كتير كتير القرآن مخلوق كتير كتير كتير كتير كتير لكنها ولكن حديثك صحيح بيت تصحيح يكون لا يلزم هذا المعنى الذي يعني ان يكون صفته عمل قيامته الرشيد يكون هناك عمل من الرشيد الذي يمكن من الرشيد قيامته يمكن ان يكون هناك عمل من يكون هناك عمل الشواذ مخلوخ يجيت يعني شيء ا لقل كسيكه لقل خاونكيا ا يعني محادثه وقسام هبيكو مع العلم لو كانت ا نتوان بلينشي بلين بونمنا او كسيكه دروس كرا او مكلفه يا مكلفني ایا بوچی دوستی کدوم خواهد داشت؟ ایا او کسی دوی امدرینت؟ ای امدرینت چون روح چه تبری؟ یعنی کاملا شد هیلو بابتان بابی غریبیت. اما و تعالب و مقصدش ل مقصده کند دوستی اکات بلن نزین اجلاکیشی. ایا امدرینت اهل من به حدیث هی؟ یعنی علما تعاملی کی صحیح نگذاکد و این نه لسان الملك اي الله سبحانه وتعالى عند ساقه العرش يعني خي تعلت شن سورة بقرة يعني آت الكرسي واليك الدواك زماني هبت نازن ايه ما شوفنا نازن السورة تك خوي شوفنا بريد كمال المعاني كمال المعاني معاني زماني بدروس نبى شفتيني بدروس نبى خودی خوی. الله پیت عالی چی اکاد لواکه مخلوق ابروی سکت زمانی هبید و شفتینی شه بید. من دعای اویک حدیثه صحيح. الله علیم. ولا غروا. اي ولا عجبا. يعني کسی اگر ولشون شدی و عبید. اما حموفضلشیه بو. يعني دعای تهنی او پیروز باهی کردند لا. هذا المنزل بكري أو هذا وصف آية الكرسي عن بقراء قال تعالى زمان ودلسكا أو شفتين ودلسكا أو تقديس وتسبيح قال تعالى بكات عند العرش لا عجب لا غر وعي لا عجب فقد اجتملت هذه الايه العظيمه من اسماء الرب وصفاته على ما لم تجتمل عليه ايه اخرى هذه آية تقنية آية نكسورك. آيات لا آية تقنية أو أن هذا معنى لأخوة القرية أو أن هذا ابن نبي خيط عالي تيابي وصفاتي خيط عالي آية شيخ ابن عثيمين رحمة الله الله يوجد ناوي نبي خيطها لقلب بشش صفتها كتابي كي خاصي هي بس لسر آيات برسي ابن عثيمين يقنا بس السلام وزور لسريعة عجب فقد اجتمد هذه الايه العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تجتمل عليه آية أخرى فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته يعني هيتش شريش نية يعني يستحق العبادة الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له ثم أردف بدوي أو شيء هنا قضية التوحيد بما يشهد لا يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكامل، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، لأن حياته من لوازم ذاته. أي نذكر ذاتي تعالى على بما نيو حياته نامنا كحياه أبي ببي ببي لأن حياته من لوازم ذاتي فهي أزلية وأزلية أبدية أزلية أزل يعني الاستمرار في الماضي والأبد هو الاستمرار في المستقبل يعني هتا لماضي قصائك حتى الزمن ببي وعدد ببي تستمر الله مستمر فيه حتى لا ابدي شاء ان في المستقبل شخص كيف هو مستمر الاستمرار في الماضي والاستمرار في المستقبل ازلي وابدي واركس يكيش ازلي بيت لم يسبقه العدم ولا يموت ولا يفنى لا بد هو حي وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع الصفات الكمال الذاتيه له كاتي كيشكا حياته بيت وكامل ايش بيت لله الصفات الحيه او او لحياته هيتي ثبوت جميع الصفات الكمال الذاتية له اجل خائق لم يسبق العدم ولا يموت ولا يفنى حتما هيج تك نيغور هيج تاثيرين دين حتما ما خائق له الصفات الصفات الكاملة وكمال ذاته يعني هي شتى عزيزة لبره وهي شتى تارينكده هي قوتك هي هشت جورانكارية نازلا هاد شتى من العزة والقدرة والعلم يعني علمي مطلقها حكمي مطلقها قدري مطلقها عزتي مطلقها سمع وبصر يعني هم أمانه هي إرادة مشيئة بصر بويا هالأمانة له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة لذلك هل تعلم أنه عزي كم بيت؟ حياتي كما يعني قدري كم بيت حياتي كما علمي كم بيت حياتي كما يعني حتى حيكي كامل بيت بوشي علمني بوش قديرني بوش عزيزني فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي ثم قرن ذلك باسمه القيوم عندما قرن ذلك باسمه حية. القيوم هالأواميع حية بيت يعني خلق كسيك مثلا يدار كسيك ببات الرئيوة مملوكي كسيك ثلبي نهر قوي القائم بنفسه ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه هل كسي خيبه خيوب هو السيخ قيوم واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبه حاجه اصلا يعني بيوسي بهيج كسيغنيا جا قيومش صغي مبالغيه على وزن فيعول قيوم على وزن فيعول صغي مبالغيه هو مأخذة من القيام وبه قامت الموجودات كلها يعني القائم بنفسه والقائم على غيره القائم بنفسه والقائم على غيره يعني هلأ ونيك قام بنفسه وانتهى نا الكل يا كل شيء قائم به هموشتك يشبأ أو بسراء القائم على غيره فهي فقيرة إليه فقرا ذاديا هموشتك موجودات فقير بخالقك على فقرك الذاتي قد لا نبت نات يجد يك يك حضا صغناقه مخلوق هيج موجود يستغني عن الله لحظه لحظه يك بيس لا تستغني عنه لحظه فهو الذي ابتدى اجاده تعالى خلقه. خلقه. على هذا النحو بمشي وعذيك اتقان دعوته حمشي من الاحكام والاتقان وهو الذي يدبر الامور وهو الذي يدبر اموره ويمدها بكل ما تحتاج اليه في بقاء في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي الذي قدره له حمشي لا نشون مع كل دنيا لا أول ولا آخر تا كامل أبيت في بس بشهيه في بس بخيط علىه فهذا الاسم متضمن جميع صفات الكمال الفعلية يعني قيوم تتضمن صفة قيوم تتضمن جميع صفات الكمال الفعلية يعني همو همو, همو كمالك فعليها تنك همو كسيك كبق أوبند بيو همو شتيك بق أوبند بيو لحظيك نتواني ببي أو بجي يعني همو أفقاني كلا هيا أو كبيرتي عم قصد كنا نيموتوا كلمات انا هر حموا يك بيكي اراده ومشي او يعني خلق او خلق او كمالات الدنيا مجال صفي قيوم تتضمن الكمالات الفعلية كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية شون الحي بوخي هاتشي صفي ذاتي بوخي صفاتي ذاتي هل قد برانتشي القيوم و... ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم لبرأمية كالين ألين اسم اسم الله الأعظم كأقر بكاري بيني لدعاء دعاء كانت جراء بيت كا الحي القيوم إثباتي كمالات ذاتي بوء الله سبحانه وتعالى وقيوم مش بوء أفعال أقل بكاري هنا بمنع وداود لخويه تعالى كد إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب سئل به أعطى وإذا دعي به اجاب السؤال والدعاء سؤال دعاء هلو شي دعاني ها فرق شي كيف فرق لابيني دعاء عبادة من هي دعاء شي مسألة أكتب كان يعقيدية خيرتانا حتما دعاء عبادة ودعاء مسألة حمود دعايا بون منا دواء كتابي بخط دواء كتابي بخط دعاء ومسألة أما دعاء دعائك كبكاري إهني تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو دعاء وعبادة إذا سئل به مثلا حاجة دعاه الحاجة تكرش تجلق تيك رخيت على أكيد بوجد بهل من فعائك دنيوي أو دفع مضره أو تشيا أو دعاء مسألة دعاء ومسألة أما دعاء عبادة بن ما رخي خير كثابت كما الدين دعاء عبادة اجنا خو أي سؤالة اي سؤال ايش دعاء لكن لو حيث يتوكل اجر طريقه كان عبادات For example, Allah says that Allah doesn't know what to do with you. If you don't want to ask something, you don't want to ask something about this. In the meantime, when you are praying, you don't want to ask something about it. If you are praying for أجاب. هرخلي أمة حديثة. هرأما قطايك خير ما ولا حديثها تو. لا حديث كلام شيخ البني الصحاح هناويتي. إش ماله الوشش وتصحيح شي كدوى. يعني أميكة اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به اجاب بلن شن بزانين فعلا فعلا يعني اسم الله الاعظم ترى شندين اقوال هي شندين اقوال هي. اسم الله الاعظم هي كاميلا كام ناويه ليلة مادام تحديدي كتبه ويكا حي قيومة حديثي أجل السلامة هاتو حي مرفوعا صلى الله عليه وسلم فالمئ اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث اسم الله الأعظم في سور من ثلاث في البقرة وآل عمران اسم الله الأعظم هاتوا. ثم شاكين لان حجز سورة كده كان ناوي اسم الله الأعظم نعتوا تص تصريح تحديد بكد. لما كتب متابعي أكيد لبقرة آل عمران لطهاء. أي ذي أم حديثك خنوا اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطهاء أخرجه ابن ماجه. شيخ الباني رحمه الله بيه صححه في صحيح سنن ابن ماجه والصحيحه أسس الصحيات والاجمالي حفظت كل شيء. يكذب الراوي كان يب حديث بناء القاسم ابو عبد الرحمن. قال فلتمست في البقرة. البقرة ييجي رام بزاني مل كتير أما ل مش ينكت كتير. فالتمس في البقره فاذا هو في ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لما قرئ لراته وفي ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم مينو بنين لم الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي طاها وعنت الوجوه للحي القيوم لا هرسه سوره هجرام بنيم لم شيخ الباني رحمه الله ابو ام تفسيري ام راوي ان شاء الله وقال علامه الالباني قلت هذا اسناد حسن اسناد حسن وإمام حاكم روايتي كدو تصحيح كدوى لعبد الله كريم مسعود أفرمت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر إن اشتغنا راحتي كذا وبرنا راحتي وسلبها تايا أفرمو يا حي يا قيوم برحمتك أشتغيك أما لكاتي النار حتي أم دعاياك أمش إشاريك أبو قويكا. اسم الله الأعظم كامية يا حي قيوم يا حي قيوم برحمتك السغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إمامي حاكم روايتيك لتصحي كدوى و... ووافقه الذهبي ولا صحيح الترغيب الترغيبي شيخ الباني شنايته ان شاء الله حديثي كل صحيحا. تروا شمو فبارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم. تشكروا